قر ترش تم شوفوا فواصل الخلل الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والرحمن الرحيم حاميل والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُقْنِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بل هم في شك يمعبون فارتق بيوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب نليل رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين قَُّ تَولَّموا عَنْهُ وَقالَاُوام عََّمُ م جَنُون إَِّ كَاشِفٌ عَذا بِقَليدَكُمْ عَائِدُون يَوْمَ نَبَتِش بَطُشَةً كُبَرَ إَِّمُن تَقِبون وَلا قَذَفَةََّ قَبلَلَهُم قَوْمَ فيِي رعَغونَ وَج أَهُم رَسول كَرين أَنَ الدُّ إ يعبَادَر اللهَّهِ إ لَكُم رَسُول نَمين وََّا تَعَلوا على اللهَّ إِ يَآةكُ بِسُلطَان مُبين وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تُرْجَمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَيَفْتَتِنُنَّ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ فاسرب عبادي ليلة إنكم متبعون واترك البحر رهون إنهم جند مقرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوم ناخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون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 الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعب وإياك نستعين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 خَلَقنَ السَّمواتِ وَلَبَّ وَماَا بَيْنَهُماَا لا عِبيد ف خَلَقَ لهُم إِلَّا بِالحَقّ وَ أَكثَرهُم لا يَعلَون إِ يَوْمًا فَشنِ م قاتُهُم يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْلُّسِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوْءِ الْعَذَابِ ثُمَّ صُبُّوهُ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ أَلْقُوهُ فِي النَّارِ ۖ وَذُوقُوا مَسَّ إن هذا ما كنتم به تمتغون إن المتقين في مقام نمين في جنات وعيون يلبسون مِن سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نعين يدعون فيها بكل فاكهة ناملين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت تلولا ووقاهم عذاب الجحيم